أو بخنجر مسموم طعنه في صدره وضربه وهو يتلو كتاب الله تبارك تعالى بل وأقول واحد هؤلاء القتلة لقد طعنت عثمان تسعة طعنات ثلاثة طعنات لله تعالى لله تعالى وست طعنات لما كان في صدر عليه ولو صدق هذا الأثاك لقال طعنت عثمان تسعة طعنات لما كان في صدره عليه يقتل عثمان باسم الله ومن اجل الله ومن اجل الدين ولا حول ولا قتل بالله مجموعة من المنافقين مجموعة من الحاقدين مجموعة من الاوباش يقتلون امير المؤمنين باسم الدين باسم الاسلام لله تعالى ومن اجل الله تعالى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يقتل عثمان وهو رجل في الثمانين من عمره يقتل عثمان وهو زوج ابن رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنا أدين الله على مسمع الدنيا أنه لم يشارك صحابي واحد من أصحاب رسول الله في دم عثمان رضي الله عنه وأقول بملء فمي وأستغفر الله جل وعلا بأنني ذكرت قديما في بعض الأشطاء خطأ أن من بين المشاركين في قتل عثمان عمر بن الحمق وذكرت عمرو وذكرت لفظة عمرو بن الحمق وأنا ما أتصور ولا ولازلت أعتقد كما ذكرت أنه لا يمكن أن يكون من الصحابة. عمرو بن الحمق كان في مخيلتي أنه يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه. ذكرت ذلك والله وأنا أظن أن عمرو بن الحمق يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل الذي هو من أهل بدر. فذكرته على أنه من قتل عثمان ثم بعد ذلك لما بحثت في الكتب بعد بعدما ذكرني بعض إخواني من أهل الفضل جزاهم الله عني خيرا نقبت في الكتب وعدت إلى الإصابة وغيرها فلم أجد إطلاقا إلا شخصية واحدة ألا وهي عمرو بن الحمق الخزاعي وهو صحابي جليل من أهل بدر رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه، لذا فحين ذكرت عمرو بن الحنق تصورت أنه من التابعين أو من بعد الصحابة من هؤلاء المنافقين الذين شاركوا في قتل عثمان، فلما لم أجد إلا عمرو بن الحنق الخزاعي عدت إلى رواية الطبراني وإلى غيرها فوجدت أن الرواية لا تثبت ولا تصح بحال من الأحوال، وعمرو بن الحنق الخزاعي رضي الله عنه صحابي جليل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي زللي ولا أستحيي على الإطلاق أن أعلنه وأن أبينه فالأمر دين وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص وإياكم في الأقوال والأعمال والأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه أدين الله بأنه لم يشارك في قتل عثمان أحد من أصحاب رسول الله لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة ولا حول ولا قوة إلا بالله وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم بموعود سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك مولاه أيها الأفاضل